وقال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمّي إلى حين أنت قلت للناس